أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وَقَدَّرَهُم مَّنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله وما خلق الله في السماوات والأرض نجونا لقا انا ورضوا بالحياه الدنيا وطمئنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولائك ماواهم أن يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم, ربهم يهديهم ربهم Rai Is- 순ung known asli её in the analyse of the sight of Allah, Saadmittaji وتحيتهم فيها سلام وتحيتهم فيها سلام وأخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين